وَنُرِيكُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا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 وَأَن سُوقَ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْرِدُ لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا تَكَدُ السَّموَاتُ يَتَثََّّرنَ مِنْهُ وَتَن شَقُّل الأررضُ وَتَخُِّ الجِبالُ هَدَّ أَن دَ عَولِر الرحشْمَانِ وَلَدَا وَماَا يََم بَغِيلِ الرحشْمَانِ أََاتَّخِذَ وَلَدَا كِن كلُّمَن